يا محمد سفي انا همس نذكر في هذا التفسير رايي في هذا التفسير هذا ليس الذي ذكر من عليه السلام ترى أن هذا الكتاب ليس هو الذي ذكر النبي عليه السلام والسلام على ذلك بما كانت عليه الدوره الثانيه او الثالثه ثمانيه وهذا وكان عليه محمد يتكلم ويشرح عن الذين على هذا الفتح. اللاعب المحدث أحمد شادي الذي يتكلم في الصوره هذا الفتح ليس هو الفتح الذي وصله به أمير عليه السلام المهم نقول دخل محمد الفاتح في خمسين ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين وقضى في فلسطينية ثُلث والغريب أن الخليفة أو المستوطن محمد الفاتح كان هو الفاتح أي هو من هذا الوقت وكان هو من إلا أنه رغم عن كرميه هو المنقصر هو القاهر لأعدائي إلا أنه بعد أن دخلها فاتحا بدأ يعامل النصارى واليهود معاملة في المنتهرة التسامح. في نحو التسامح في الذي جاء في شريعتنا وإنما نحو الجدالة فتح باب التسامة والثمانع مع غير المسلمين ولهذا الباب من الخطورة ما ترتب على القضاء في النهاية. عند السلالة العثمانية في المشرق. نقول محمد الفاتح أعطى لغير المسلمين اليهود المطارق، في المقام الأول تسجيلات كثيرة. بلغت هذه التسجيلات والمنتجات حدا جعل اليهود والمطارق يفضلون الإقامة في أراض السلالة العثمانية عن الانتقاء للذين مصرون. يفضلون، لكن ساتي يفضل. أن يبقى في ضيار إسلامية وانتمح إسلام على الانتقال إلى بلاده وبين وطنه وبين أهله وشباه قومه للنحة والله والله كان يقتل أنظر من هذا الحج بل أباح محمد الفاتح برجال الجين النصراني من رؤساء الصوايس الشتقوايس النصرانية اللي هي الأربعة غيرها أن يتولوا بأنفسهم وهنا بدأ الخطورة وبدأ الإحرار سمح لهم أن يتولوا بأنفسهم القضاء شؤوني شؤون صوائفهم. القضاء في سؤوس وبدلا ان يخضعوا بالاضافة للجزية الى حكم الاسلام الامام وعشرون الديار الاسلامية لا سمح لهم ان يقوموا بحل النزاعات المجنوية او الجنائية أو, او غيرها بناء على وجه تشريعتين هم ينفسهم بعيدا عن تدخل السلطة الاسلامية وفي هذا من المحرارات ما فيه ففي من المحرارات ما فكان هذا بداية انتصام عورة او بداية تدخل الشريعات غير الإسلامية يظلم ثلاثة الوثمين، ما كن؟ كذلك أبقى، الحمد الفاتح لبطريرك الروم في القناعة القضائية في المعاملات والعقوبات، أبقى لبطريرك الروم في القناعة القضائية. لا ثامن، الصلاحيات القضائية يبني وحال والشر والعارف كما يشاء، كذلك أبقى لبطريرك الأرمن نفس الصلاحيات القضائية، كذلك فعل مع روزان ياهود. وذلك فعلا مع رهبان كل هذه الطوائف طرح كلام الفرية الكاملة في القضاء وفي التشريع وفي أقوى في القضاء وفي التشريع وفي الأقوى فمن هنا بدأ يدخل تشريع أخر مزاحمة التشريع الإسلامي ومن المعروف أن بقعة الزيت لا تقف عند حد معايا وأنه ما تزداد اتشاعد وهذا الذي حدث لن يقص الأمر عند هذا الحد بل قام محمد الفتح باستدال القصاص القصاص قام باستداليه بالغرامات المالية نحن القصاص وورع مكانه الغرامات المالية فيامن أو مكان هذا القصاص في شراء مما فتح الباب تماما يشف عصيل حدود الشراء من عرف قدت القصاص وزياده من أموال وزياده من أموال تحلي كما هو الآن في كثير من أحياء البجن بعد محمد الفاتح جاء الخليسة دا يزيد. سريفة العثماني بلدي كل جديد 1222 وصار الامر كما كان في عهد محمد السبت ثم جاء بعد دوازين سأمي قلناك تغير يختر جاء السلطان شريف في عاية سلطان 1220 ونفس طريقة ظل على ما عليه في عهد السلطان محمد الفاستر ثم بعد ذلك جاء اشهر ثلفاء الدولة العثمانية المعصرة جاء اشهر ثلفاء الدولة العثمانية المعصرة الذي عرفه بأسف سليمان القانون ينظر بمدلول لقب الذي ينفق به القانون من اين جاء هذا اللقب؟ من ثلاثة الشرعات التي بدأ يأتي رجاء ويستنوا في الدولة العثمانية بسنة أوروبا ومن دارة في فلكين نقول في الصفية سليمان القانوني 1866 وفي عشر هذا الرجل في عشر هذا السلطان خلقت السلاحة العثمانية أقصى استشاء فكانت كل كنّة للطوّة والنسوّة هذا عمر ما أجد أيضاً رغم ذلك إلا أنه تشاهل كثيرا مع الربّون وتنازل إلى حد الحضور معه برغم أنه كانت متفرق ورغم أنه كان يهدد ويطرق كل أبواب الزوال الربّية بلا كثناء وكان مرهبونه تماما تماماً تماماً فمن أين فات تلك الإنسازات وتلك التنازلات التي أعطاها لهم راضياً مسؤولاً يقول للمرسون أن هذا رجل من بمكتدى المزيدات وكان انتباري لو كانت زوجة نصرانيه نصرانيه روسية من الكمسه الايه الارثوذكسيه قطعه اوكسل وانا المره الثانيه كانت, كانت صاحبة يفوت هم جدا على هذا الصراط فكان يستمر بامرها وينسى ابنها حتى انه قام بقتل جميع اولاده ارضاء الله حتى يتفرغ الحكم ليها سليمه اللي جه بعدها استمر ابناء عدت طبعا وكان له ازواج كثيره فقام بقتل جميع ابناء إرضاء لهذه المرأة حتى يخذ الحكم بالفعل لابناء كريم الذي يتولح الخلافة بعد حديث نقول فتية هذا الرجل من كدر الزوزفي التي جعلته مقدم خنادلات جمّة إرضاء الأربية رغم أنه المنتصر رغم أنه هو المنتصر وفي عاده ظهرت أول مظاهر الامتيازات الأجنبية التي افقدت عن الخلافة العثمية والتي جعلت الرعاية الأوروبيين لهم من المسوز فوق نقود المواطنين المسلمين ولكن انتفال هذا المسلم فيوز بحث الأوروبي لهم طلاحيات داخل البلد فوق طلاحيات المواطن المسلم نفسه من كل من أشهر تلك الانتوازات التي قام هذا السلطان بمالشاه تلك المعاهدة المشهورة والتي ذكرها محمد فريق وجدي من تتابة فريق الدولة العثمانية العليا تلك المعاهدة المشهورة التي وقعها مع فرنسا سنة 1536 انظر كان هو المنتصف في حربه مع فرنسا بل هو الذي اخرج هو الذي اخرج الامبراطور الفرنسي فرنسوال اول من اسره فكان اسيرا لدى ملك اسبانيا فقام وحرر من الأسر ورغم ذلك يقع ماهو وهدأ كل واحد في صالح فرنسا وفي صالح الرعاية الفرنسيين وليس فقط الرعاية الفرنسيين بل شملت سائر النصارى شملت مع خلاف جنزيتين وكانت هذه المعادة يعني كذلك بنود متعددة منها أنها سمحت للنصارى والأوبيين عامة بالتجول الحر سواء تتجول مراكبهم بسفنهم تجوّل محرّصاً بأسلحة أو بدون أسلحة. منظر لهذه الدلالة كانت لهم الحرية. أن يتجولوا في سائر ديار الخلافة الأثمانية ليس فقط في تركيا. وكل ما يغضب للحكم إيه؟ الأثمانية. كل ما يغضب للحكم الأثمانية وكانت برطريّة كبيرة كان الوقت. سمح لهم هذا السلطان أن يتجولوا بكامل حريتهم بأسلحةين أو بغير أسلحتين. كذلك سواهم في الضرائب وفي الجمارك مع المسلمين. شوفون ظلال هذه المساواة. جوام الضرائب والجمارك. مع المسلمين. كذلك أعفى القنصل الفرنسي من الحقوق ما يتساوى ما حقوق الحاكم أو القاضي الشرعي في نفس الدولة. فليش هناك كدعوة؟ بسرعة ويكون طرف فيها أحد الرعاة الفرنسيين إلا بصدق أو بسند من القنصل الفرنسي. لابد أن المتاجع توقف على المتاجع له الذي هو فرنسي أو مصراني. لابد أن يأتي بصفة من القنصل الفرنسي. ليس هذا فقط بل جعل المنازعات الجنائية لما خطيرة لا تنظر في المحاكم العادية تنظر في المحاكم الشرعية العادية ولما ترفع إلى الباب العالي لما ترفع إلى الباب العالي قطعا ولا أهولن ولا أهول الأوروبيين ولا هو كذلك أظهر النصارى سائر الصلاحية والشرية السامة في إظهار شعائرهم لهم الشرية السامة كانوا يظهرون كفرهم الباب دون أن ينكر عليهم أحد المسلمين في نصف هذه المعاهدة. كذلك نص أو نصت هذه المعاهدة على أنه إذا قام أحد الرعاة الفرنسيين بخيانة مالية أو نحوه، ثم غرّب وانتحق قبيلة بدولته أو بريده، قالت هذه المعاهدة لا يطارد الخنصر أي شيء بلا أحد الرعاة الفرنسيين بهذا الخيانة. لا يفعل ذلك وحسب، ولا تنسى القضية، ولا تنسى تفشى لدى الطلاب كثير، وبالفعل كثير من الطلبات العثمانية للربس ودرجات من كذلك نصف هذه المعهدة على أن من يمضي في الخلافة العثمانية في ديارية عشر سنوات يعفى إعفاءا تاما من الضرائب والجمالي وذي نتبقى المسلمين المسلمين كانت صورة ضرائب والجمالي فصارى النصارى أفضل حالا من المسلمين الذي يجلس ويمكث في الديارة العثمانية عشر سنوات من التالية يعفى من الضرائب ومن الجمالي ومن أخطر ما تضمنته هذه المعهدة البند قال ان المنازعات مستمع لهذا البند ولمدى فرتي واذا لا تي تنسبة ان المنازعات الجنائية او المدنية او غيرها التي تحدث بين الرعاية الفرنسيين بعضهم مع بعض او بين الرعاية الفرنسيين وبين المواطنين المسلمين وتكون في دائرة القنصل الترنسي الصليبي هو وحده الذي يقضي ويحكم فيها تمام. فنص هذه المعاهدة من ضمن منصف من ضمن بنودها على أن المنازعات الجنائية أو المدنية أو غيرها إذا كانت هذه المنازعات في ضمن دائرة القنص والترينفي الصليب فهو وحده واحد الذي يحكم فيها إذا كانت بين التركسين بعضين بعض أو كانت بين التركسين وبين أحد من المسلمين فنص المعاهدة بنصفها على أنه ليس للحاكم أو القاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يمنعه إذا كان النزاع ضمن دائرة ايش راح تم يبدأ طالما النزاع داخل دائرة القنس الفرنسي هو الذي يقضي فيها يقضي بأي شيء بحكم الله يقضي بأي شيء تشراعات الوضعية تشراعاته الوضعية نقول الملك الفرنسي يقض فيه ودهائه عندما رأى هذه المعدة وما فيها من امتيازات الكثيرة لم يدخل على بني جنسه لم يدخل على بني جنسه فاشترط على السلطان العثماني اشترط عليه أن يكون البابا ان يكون من البابا وملك إنجلترا وملك إيطاليا وكانت إمارة أوروبية في هذا الوقت اشترط أن يكون هؤلاء ثلاثة البابا وملك إنجلترا وملك إيطاليا لا من حق في الاشتراك في هذه المعاد. اشترط عليه حتى يعم نفع من بني ديني يعود حتى يعم نفع لبني فاشترط أن يدخل هؤلاء كلهم في تلك المعهدات لما فيها من امتيازات والأمور التي تعود بالنفع على ما صار كافة نقول في سنة 1670 قامت فرنسا مرة أخرى بتجديد هذه المعهدات عندما مات سليمان وجاء من بعده قامت 1670 بتجديد هذه المعهدات حرصا عليها في عهد السلطان محمد الرابع وكان الذي يحكم فرنسا في هذا الوقت ويس الرابع عشر، رئيس الربعة ولم يكتفوا بكل ما فيها من امتيازات وإن كانت كافية، انما أضاف إليها امتيازات اخرى فمن من ضمن هذه الامتيازات التي اضافوها أن فرنسا واستنع الكفر كلهم إلى واحدة، وإن اختلاف الجنسياتهم أن فرنسا هي الحامية لجميع الكاثوليك في الاراضي العثمانية مهما اختلفت جنسيتهم هناك نقطة ما نخترق إليها ما اختلاف الجنسياتهم هذه. أن, أن فرنسا هي الحامية لجميع الكاثوليك نعم سائر كل من يحمل أبدينا حتى كان سويدي هذا محفوظ أمر أخر دلال أخرى نعم أن هناك بعض العثمانيين مشارك أن هناك بعض الرعاية العثمانيين عثماني أصلا تركي أصلا ولكن ديانته مصرانية كاثوليكي فهذا أيضا رغم أنه مواطن عثماني في المقام الأول تصبح فرنسة المسؤول عنه أنظر المناديونا السلطان العثماني في أخص خطأ فيه. فيه دياري دياري في ضياره وفي مواطنيه في ضياره وفي مواطنيه تماما كالذلك فعلاتها بردرطانيا في النصر فأصبحت بردرطانيا هي المدافع والحامية حتى لنصارى المصريين هذه مصيبة كبرى مصيبة كبرى يزاحمون السلطان العثماني في أرضه وفي مواطنيه وفي رعاياه فتكون لهم الكلمة على الأرض وعلى المواطنيه مفهوم هذه الدلالة؟ لأنها في مواطنيه خطورة ليس هذه الانتجازات التي ادوها وانما داد انتجازات اخرى واستمع يجن هذه الانتجازات التي اددتها فرنسا ان الرهبان الكاثوليك هم المسؤولين عن كدمة بيت المقدس والمقدسات النصرانية في القدس هذا نصة الامتازات هذه عندما جددوها 1670 على ان النصارى الكاثوليك الرهبان الكاثوليك هم المسؤولين عن, إيش؟ عن خدمة بيت المقدس وسائل المقدسات النصرانية في القدس. نقول كذلك قامت فرنسا بتجديد هذه المعهده مرة ثالثة سنة 1740 لم فقد الدول الأوروبية من وقت المتفرج وهي ترى فرنسا تستأسب بالنصيب الأوثر وإنما أردت أن تزاحمها حتى تأكد أيضا نصيبها من, من هذه الغنيمة الكبيرة فدخلت بيريطانيا في تلك اللعبة في سنة 1580 وقعت ملكة بيريطانيا إليزابي نفس هذه المعهدة مع الباب العالي مع سلطان العثماني وفي هذه السنة 1880 بدأت دغطاء تدخل في اللعبة اتفقد نصيف ايضا من هذه الغنينة وفي نفس هذه السنة 1880 تم تشكيل اسمع تم تشكيل محاكم خاصة محاكم ايش تتبع المسلمين تتبع الانداب العالي تتبع فراش شرعين تتبع القنصليات البريطانية في كافة انحاء الدولة العثمانية في كل الديار اللي تحكم هالدولة العثمانية صارت هناك محاكم خاصة تحكم بتشريعات من؟ شرعات الانجليز شرعات بريطانية من نظر في اجتمع من نظر في جميع القضايا التي يكون طرفاها او احدهما من الانجليز ما معنى او احدهما يعني واحد مسلم اختلف واحد ايه بريطاني يغضر ايه قانون الاسمسوريات الابريطانية التي تحكم به تشريع مم. بالتشريع البريطاني كذلك في سنة 1606 عقت الدولة العثمانية اتصاقية مشابهة مع أسرت هاتسبرغ وهذه كانت إمارة ألمانية في ربما في تلك الفترة. كذلك ألف حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الامتيازات، على نفس الامتيازات. في الشارع الغنيمة جميع حولني يقطع له نصيفها. كذلك 1838 حصلت بلجيكا على نفس الامتيازات، على نفس الامتيازات. كما قلنا أن هذا كله بدأ مع بداية ضعف الوش الضولة العثمانية لكن كانوا يطلقون عليها بالرجل المريض نقول كذلك في سنة 1840 صدر قانون الجزاء بدأهم بانفسهم مشرعون تشريعات مخالفة للأنزاء الله بدأ العثمانين بانفسهم تشريعات تشريعات مخالفة لشريعة الله وكان هذا الأمر بسبب النفوس اليهودي الذي تغلغل في الضولة العثمانية على أيدي من؟ على أيدي يهود الظلمة على أيدي الحركات الماسرية السرية التي انتشرت في تلك الفقرة وكان من أبرزها حركة تركيا الفتاة وحركة الاتحاد والطرفي أو معركة الكماليين الذين كانوا من أشهرهم من مصطفى كمال التركي الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل نقول سنة 1480 استطاع هؤلاء الكماليون أن يقوموا بإصدار قانون الجزاء قانون العقوبات صعا الذي استمد معظمه من القانون الفرنسي استمد معظم من إيش وهذه كانت بداية التدين بأيديه الذي استمد معظم من القانون الفرنسي ليحل محل الحدود الشرعية حل الحدود الشرعية لما نضع قانون جزاء ينحو من حل قانون الفرنسي كذلك في سنة 1850 وثمانمائة سنوات صدر قانون التجارة صدر قانون التجارة الذي سما الذي سمح للتجار العثمانيين بممارسه التجارة بنفس الأساليب التي يمارسها بها التجار غير المسلمين ومناي تلك الأساليب لك تتعامل بها التجار غير المسلمين أولا إيش حربة أولا إيش حربة سمح للتجار المسلمين أن يمارسوا التجارة بنفس تلك الأساليب التي يتعامل بها التجار غير المسلمين لما كتب فقط لإصدار قانون قانون تجاري لا أصدروا كذلك أو أنشأوا كذلك محاكمة تجارية تطبق هذا القانون مفهوم اصدر قانون ثم انشأوا له محاكم في التدخل في سنة 1861 تم انشاء المحاكم التجارية لتتولى النظر في القضايا التجارية المختلفة ويقضى فيها بموجب القانون التجاري الذي صدر 1850 الذي يجهز ويحلم الربع من ضمن امور كثيرة منها الربع ومن اخطر تلك الانحرافات ومن اخطر تلك القوانين التي شرعت من الله ذلك القانون الذي صدره سنة 1869 وعرف بقانون الجزية وهذا القانون كان ضربة فاصلة لجميع العقيدة الإسلامية من يعرف لماذا؟ لأنه ألغى الفوارق الدينية وحل محلها إيش؟ الحركة القومية الاتجاه القومي العنصري. لا في شيء اسمه مسلمي مسلم يهودي نصراني لا الكل سواسية في نظر القانون كأنه طبق الآن الكل سواسية في نظر القانون فساوا في الحقوق والواجبات بين المسلم والنصراني واليهودي والشاعر الملا والأديان هذا كان من أخطر القوانين التي صدرت ألف ستمائة وتسعة في قانون الجزاء. بالتالي على ما يعرف رابطة الدين وحل محلها الرابطة اللي هي القومية العنصرية القومية العنصرية. ليش أنا أفترض بين مسلم يهودي نصراني؟ قومية ليش؟ الأديان كما يقولون الدين لله والوقت للجميع. لا بد الدين لله وقت لأن الوقت ليس لله. الدين فقط لعم الوقت ليس لله. وبارك في تلك الفترة إن شاء الله على ما يسمعنا أمس مساء الحركة طورا لتشرفة على تنميةها وغرسية في ديار الأسمية يهود الدنيا. يقول متحبشة اسمها متحبشة هذا كان قرين مصطفى كمال السلف يهودي أصل من يهود. الدلمة. الذين اظهروا الاسلام ظلما وزورا يقول فارس والذي صار صدر الاظب للدائره من من معنى صدر الاظب رئيس رئيس الوزراء صار رئيسه للوزراء يقول بتحبشه كما جاء في كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في امور المسلمين باهل الدين والكفار بين الكفار كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الزمة والكفار الذي كتب هذا الكتاب رجل عالم من علماء الدولة العثمانية من أواخر علمائهم عندما رأى هذه الهجمة الشرسة كتب هذا الكتاب براء للزمة فالكتاب حققه الدكتور طه جابر العلواني جاء في الصفحة 35 قال متحداشة طبعا هذا الرجل والذي الذي أنشأ حركة تركيا الحزب المقابل لحزب الاتحاد والتركي فكان آذان الحزبان يتنازعان الحكم في تركيا في ظل طبعا الضعف أو في ظل احتضار الزولة أو خلافة الوثمانية يقول متحد باشا القوانين الغربية العامل الأول في تقدم الشعوب ورقيها. القوانين الغربية هي العامل الأول في تقدم الشعوب ورقية، وإن على فردي إذا أرادت أن تبقى في مصاف الدول العظمى إذا أراد أن تكون دولة متحدة، هذه شعارات التي ليس لها معنى. إنهم إذا أراد أن تبقى في مصاف الدول العظمى وتواكب هذه الدول في مضامير التقدم العلمي عليها أن تتبع نشأ النظم التي تسير عليها أوروبا العظمى الآخر. ولا صرف، ولا صرف. استجابة، استجابة العلم. ان انت اسقطتم روحوا الدين واستدلون بشرح اللغد ماشي طيب ان انت عليه هذا الدين لم يثبت ايه هذا الدين كده وكده هذا الدين اللي مشرحه ده كان ثاني حاله عليه نقول لا بد من أو او شرح العقد وتفادع عمليه العقد الصريح والواضح لاواخر الأحكام نصرية نصرية المباركة والتعاملات المحاكمة صدعية المحاكمة هذه الأمورة حقاً قلنا أنها نقول أن المكيرة في سورة المتراط وقلت حقاً في سورة الأبراد سرحان في كتبتها المسؤولات ومشيكنا في محل في سورة المتراسة يتبقى من لغة العربوة واللغة الوز في سورة المعجل لغة في رجل في سورة أننا في سورة وعليم كانت مماكة كا... دائما محاولات الاصلاح لان ما دينا القوم عليها ما كانت في الموحدة في الموحدة في الاسلاح وما في الاصلاح هذا وانما كانت محاولات الانجيسون الاوروبي المتجامدين حالات الحالات الوثائق الموجودة عدي، فنحن قاوم في هذه الحالة السلطان عبد المجيد، السلطان عبد المجيد هذا الرجل في سنة ألف أراد أن يلغي هذه التفتيشات الغربية، أراد أن يلغي هذه التفتيشات التي وقعتها في فترة السبعينات لأثار الدول المصرية، أراد أن يلغي هذه الثورة ويلغيها بصفة واحدة. لكن هذه السفاح ما سفاح لغير ثلاثة أحرف واحدة. لماذا؟ لأن الدول المصرية أضع من أنفتي أمام مربة عشرات من قوم الناس على تهديد غربة وضاعت مسكونات جنية حتى فترة قردة لكن مسكونات جنية أكثر من مرة يفرق المسلمون أборة من قبل لكن صدر الأرض هذا الرخ ورسلوها ورساهم العالم المسلمون يقولون نقول في سنة 1856 عقد هذا السلطان عبد المجيد مع جوان البرجوا بقمرًا دوليا في بولس وقال بس في بنغها دون أن وقال هو وعلى نوم أنتم ماذا تقفون منك نحن نغيرنا كل التشفاءات التي تطلقونها لدي نستدنى كثير من القولين أو كثير من القوم شرية استدنناها بكثير من قولين هذين نقول هذا الكلام على سبيل أن يصنع الدول الربية على شبيل أن الدول الربية ورغم ذلك ورغم ما قدمهم إنساء على زبائل تصبح إلا أنهم هل وفقوا على أن صرف أبدا الانصرف أن حتى تصبعها لابد بردة لا وضع حتى تغفر تغفر عليها من كان هذا الأمر جيد بغم ذلك رفضوا أن يتنازلوا عن أي جهاز من هذه الانتظار رد المسال هذا رضو بالنسل وطمع الله عليها بسلطان يتحكم في أرض الوصول سنة من رجل السنة التي قام بها هذا الرجل في هذه السنة أصدر مرسوما وضمن هذا مرسول ثلاثة ألمان الأمر الأول نصعر على الشريعة الإثنانية هو القيوم العام في المعاملات وهذا البنز يذكرك بأي بنز إعلام نعم هذا البند مشهور في كل الدولتين. الشريعة على جميع طبعاً هذا من جانب و والسجن على الشعور وليس السجن. هذا الرجل. الشريعة الإسلامية هو القانون الآن كما نحن نتكلم من هذا الرجل. لذلك الأمن الثاني أو الرجل الثاني صالح صاحب اقتصاد المجالس المالية والذي كانت في السائر أنا من من ورد مجالس المالية المجالس غير مصرية التي كانت قاعدة على كل دولة. بريطانية مزارع فرنسا مزارع بلجيكا مزارع يا كرواتيا. فقال تحت الصاب الصاب المجاري المالية في النظر في المنازعات المالية والتجارية وإحالتها إلى المحاكم المحلية المختصة. رغم من هذه المحاكم لم تكن تخص بوس بالفعل عندما تمكن دخلاء من دخلاء من تشرفات غير الأمر الثالث عشر اقتصاد تلك المجاري المالية في المنازعات الأحوال الشخصية. فنأخذ من المنازعات المالية والتجارية وستشرع على بوس أحوال الشخصية. بشروط منها اتحاد من الله لكل من المنزل من الدين الواحد ثمين فراد الخصوم لكن هذا ايضا باب والجسيس باب ومارادة ان يقضى ويحكم الله فلو اني رجلا متزوجا متزوج بمراه نصر منه صحيح؟ وارادة ان نتحاكم ويوافق ويوافق على نتحاكم نهاب المحاسم هذا ما فقل في الدنيا تحاكم مواضح ويارادتي الى غير ما يقضى هذا هذه المسلمة وإن كانت تبغيراً لا مقيدات إلا ما لا تبني ولا تبني من جوع نقول كذلك من ظن هذه المحاولات التي قام بها بعد الملوك لمواجهة الزهر المقراني الأوروبي ما قام به السلطان عبد عبدالعظيم تمث 1868 هذا الرجل أمر لجنة من كبار علماء الخلافة العثمانية بوجع تقنين الأحكام الفصيحة فعليكم تسونا لهذه اللجنة التي تتعجب فيها فترة من السماء بيان الشعب في السنة واللجنة الشريعة كل دولة تسوى من هذه اللجنة ويش يشعر من هذه اللجنة تقمين قوانين شرائع لأولهم 60 سنة يتقمون قانون شرائع حتى لا ينتبه استغلت على هذا السلطان أوصى لجنة البرماء لأن يتبعط على تقمين في السيحية وفي النهاية قامت هذه اللجنة في سنة 1056 وسبعين بعد عشر سنوات من الأمر بعد كم سنة ط عشر سنوات أنا شاف بدي عمل يعني أكيد عشر سنوات قالوا يصممون الأختام كريهة المسلمين من قبل لما كان يحولون كريهة ما كان عندهم تقويم إيش كانوا يفعلون بعد عشر سنوات إنشأت هذه اللجنة المعاملة وسمّى وضع معروف للمجلة في الأختام العادية للمجلة في الأختام العادية لسنت لسنت لازم الأحكام إحصائية من شخص الحمد وصدر أمر بتطبيق هذه المجلة بتطبيق هذه الأختام العادية في بداية تولي السلطان بن عبد السلام آخر تلاتين خلافة الأثمان في بداية تولي خاتم السلطان هو العمل بهذه المجالس لحاقه الأبدية من ألف وثمانمائة وستة وسبعين إلى سبعة وسبعين إلا أن خلاف كانت قد وصلت إلى وقت تردد الأنشطة إلى الحظيض ووقف عن وما هي, من... ما هي الا خطرة رجيزة وتم تنفية السلطان عبد الحميس وتم تنفية أولا مع المرحلة الثانية المرحلة الأولى تنفية فعالية نحفوها عن السلطة وتولى الكماليون من السلطة قولها انه البقية ترمي اكتب ثانوات الانجات المقالة الثانية وتم الإعلان عن الواء الثلاثة الإثماريون نقول كان هذا يرجع جوعا افسيا في شركة المجلات التي قدمتها الثلاثة الإثماريون ثم الى اليهودي لليهودي الثلاثة واثنين فكانوا مثالاً في البلاد والجذابات الشركة التي ما يفون. وفي سنة ألف الثمانين الثمانية صدرت الصور الأول الذي يعلن صراحةً أن دولة العثمانية لن تمنح دول أوربية في عضيها وقوانين شاسفة في عضيها وقوانين وتم استخدام قدرات من السيوط ومن فرنشا ليكونوا بتحميل الأحكام الوضعية التي ستطبق في ديار الوثمان وبعدها بسنة واحدة 1909 تم تنشيت السلطان عبد الحميد تم تنشيته فعليا واحتفظ به وقلع في أحد الفطور تحت ظل الشراثة المشددة واحتفظ به كرمز وكسورة ولكن ليس لها من الأمر شيء أبدا حتى لم يكن له سلطة على حرصة أن يكون له سلطة على مجرد حرق قصر وكان الذي يدير الأمر في تلك القطرة من هم الكمل المنزل أي يهود الدنيا وعلى رأسين مصطفى ثمان ذلك الزعيم الذي صنع وقدم للناس على أنه منفغ الإمة التركية في تلك القطرة وما جدا كتابعوا آخر شيوخ الإسلام في التلاح الأثمانيين من هو الشيخ مصطفى ثمان الشيخ مصطفى آخر من تولى هذا المرسل وكان هذا مرسل كان الشيخ الإسلام كان آخر من التولى هذا النصب هو المصطفى الصغير الذي هاجب إلى بصر وكثب كتابها المشهور الأطرار الخفية وراء إلغاء الثلاثة العثمانين بتحقيق الحصور المصطفى المشهور في التجاوة الأسلام نقول في سنة 1929 من أكتوبر 1923 عقدت الجمعية الوطنية التركية مؤتمرا تم في الإعلان عن إلغاء السلطنة الإعلان عن إيش؟ الزع الصوتنة وانتخاب انتخاب من رئيس للجمعية الوطنية وانتخاب مصفحة كمال أكفرت رئيس للجمعية الوطنية بعد بضعة شهور في شهر شهر مارس ثلاثة مارس ألف, الف وتسعمائة قررت الجمعية الوطنية إلغاء الثلاثة رسميًا إلغاء الثلاثة رسميًا وإعلام أكفرت رئيسا الدولة الجديد رئيس الدولة وفي نفس الجلسة أعلنت الجمعية الوطنية إلغاء وزارتي الشريعة والأوقات ما من إلغاء شريعة وإلغاء الأوقات صحيح طيب انتهت الصغير دوركم يا مسلمين انتهت نحن نبدأ بأي دور الذي أصلا إرسلنا الناجم تم إعلان إلغاء الثلافة الوثمانية وإعلان انتخاب أكتورك وعيفة للدولة تركية وإعلان إلغاء وزارتي الشريعة والأوقات هل تريدون أمور أوضح من ذلك؟ ما في أمور أوضح ومنذ هذا بقى وبدأ خط الانحراس التدريجي الذي تعرفتنا دقعة اخرى من دقعة الجارة الاسلامية نصر في نصر والتركيز كان مصبا على نصف اولا ثم على تركيا ثانيا بما يمثلان من دور في قلب العالم الثاني نقول في نصر بدأ الاتجاه نحو التشرعات الوضعية منذ زمن محمد علي من الزمن محمد علي ومحمد علي كان رجلاً البانياً قدمت في الأصل إلى مصر ليحكم باسم الخلافة الغثمانية إلا أنه انقلب على الخلافة الغثمانية وأعلن بتأييد أوروبا وعلى رأسهم في المقال النوم الغثمانية أعلن الانتصال عن الخلافة الغثمانية وقام بغزو الديار. وفعل أبناءه من بابه جالتهم الشميع في اتتالي أبناء الشيخ محمد ابن عبد الوغادي نكون هذا الرجل كان مائلا جدا طبعا توجيه مجرسياري نحو أوروبا نحو أوروبا وبدأ في عصره يرفع شعار عادة بناء مصر المتقدمة حتى الآن لم يكن مصر المتقدمة نكون فقام بإرسال البعثات التعليمية قطر البعثات التعليمية إلى أوروبا حتى تقتبس من أوروبا نورها وحضارتها وتقدمها وطبعا من ضمن هذه الأمور التي لابد أن تقتبسها المضمون العيش المضيع المضون المضيع. وكان من ضمن من أرسله في تلك البعثات رجل اشتهر في التاريخ الماكر في تاريخ الألمانية الماكرة ورجل معمم لاوله. يذكرنا تماما بالحكمة لإيه؟ اليهودين لا يكون الشيطان أكثر القرى حينما يتوى الكامل مقدس فيه يليه هذا الرجل هو رفاع رافع الطرقين رفاع رافع الطرقين هذا الرجل هو رجل آخر سنسيس خير الدين السنسيس كان أول رسل الحضارة الأوروبية للعالم السنسيس الأول رفاع رافع الطرقين وكان خير الدين السنسيس هذا كان في مصر وهذا في شمال الأساسية العربي هؤلاء أول من قاموا بذرج البذرة الأرضية أو الفكرة العلمانية في الزيار الإسلامي ذهب هذا الرجل إلى أغربا منظهر عن تحاضراتها أو وعاد حاملا هذه الجراثين إلى أبناء دينه الذين سلق لهم وكتب كتابهم المشروع تخليص الإبريض في تلقيص باريس وهذا برنامج مكان تخليص الابريز ما تخليص الابريز تنقيه الذهب الابريز اللي هو الذهب تنقيه الذهب فيس باريس باريس اللي هي مانس باريس يعني أقول نقي الذهب عن طريق اننا ناخذ حد من فرنسا التي اشهرها او متوفر باريس ركزت في كتابه السول ركزت في ثابت هي اشد ما ركز على الاشاره بالدستور الفرنسي اول مركز هذا الشيخ محمد اخذ مركز من الأشياء التي اراجع انقلها الى اهلي ودا بني بس اللي هو بني بني ادي شايف الصور في دكتور الصور هي الفرنسي. صور صلا و صور لقاء و صور طبعا وقالوا بس عشان انا مين اللي وضع هذه الصور ثاني اليهود الذين وضعوا اليهود هم الذين وضعوا الصور ثوره في تحت اسم الحريه والمساواه تلك الشعارات المسليه المشهورة واخذ يدعو قومه الى ضرورة الاقتداء والاتفاء باثار الدولة الفرنسية اذا ارادوا التقدم الرفي اذا ارادوا التقدم والنصي لابد ان تنحوا منحة الدولة الفرنسية في تشريعاتها وقوانينها الوضعية كان هذا اصل الذي جاء بيها براجب ولو اصره متعددة تكلم طبعا عن الاختلاف وابقاها الاختلاف وتكلم عن عدد الزوجات وان هذا امر مذموم وان امره كده وكده وانظر فتاة بصومة تعادل الزوجات و تكلم عن الطلاق وأفضل فتاوى بحرمة الطلاق وأن الطلاق هذا مظلوم و... تماما الناس القائل بالأوروبي أراد أن يمكنه للعالم الإسلامي وأفضل فتوى بعدم فرمة المصارف الربوية وكان هذا الرجل هو أول من رفع شعار بخوة الوطن. الوطن إلا أنه على المقابل طويلة هذا الرجل بهجمة شرسة من معلمات الأزهر في وقته وصدرت الفتاوى تلو الفتاوى بتكسيره وبأنه مارك خارج عن الدين خارج أخرى والتحق المسكرها لهم في تلك الفتاوى وبالتالي لم يستطع أن يحقق ما أراده له السياده أن يحققه وإنما غرس تلك الغرسة التي أكمل من جاءوا بعده من دعاك الألمانية والمدرسة الإسلاحية وذلك الفريق الطويل على المقابل صاحبه خير الدين التنسي نفس ما قام بهذا الرجل في مصر قام داع الثاني في شمال إفريقيا. كذلك هذا الرجل الثاني ألف كتاب سماع أقوى من المثالك سمع الالتباسات أقوى المثالك في معركة احوال الممالك. يقصد الملك إيش؟ الملك المنطلق الذي انطلق منه الصفوي ونفس المنطلق الذي انطلق منه التونسي ونفس, ونفس الدعوة التي قام بها الصفوي ونفس الدعوة التي قام بها رئياء التونسي. فكان هذين الرجلين اول رسل الحضارة الارضية لغزو ومحاولة هدم العقيدة الاسلامية في نشوذ ابنان بعد ذلك قامت بريطانيا بغزو مصر لا واحتلالها وفي غلل الاحتلال البرطاني تم اصدار الدستور الاول قامت الحكومة المصرية الموالية في بريطانيا بانصدار الدستور الاول عام 1923 وطبعا تتبنى الدستور الأول في تركيا القوانين المباريع كذلك تبنى هذا الدستور في القوانين المباريع ومن من هذا الوقت الحلقة تدور على ما تعرفون في بقعة أخرى من بقعة العالم الإسلامي في شيء بالقرة الهندية شيء بالقرة الهندية كانت حتى وقت دخول الاحتلال البروطاني تحكم بأي شريعة الشريعة الإسلامية رغم أن الهنود كانوا كثرة إلا أن المهيمن والمساعي على الحكم كانوا المسلمين فضل جاهل ورحله الا ان المسلمين ايضا يشغلوا الرياضه وضربوا عن الدعوه النيسيه نتيجة وصول حكام ظلمة لم يهتموا بتبليغ الدعوه كما كان هكام الادوم في بلاد مما ادى الى انحسار الدعوه الاسلاميه في نطاق المسلمين فقط وعدد الزوجيها لغير المسلمين. فلما دخل الإنجليز شبه القارة الهندية قاموا في أول ما قاموا بتنحي الحياة تشارلز الثالث ثامن مارس وحلوا محل قوانين البريطانيين وسلموا مقاليد الحكم لمجتمع المسلمين على الهندوس. وسلّم ثماناء ثامن وسلموا مقاليد الحكم للهندوس حتى يكون البلادا ولم ولم تفلت الخطوة بل قاموا بعد ذلك بفسر من المعمارة لتقسيم شبه القارة الهندية إلى ثلاث أقسام. باكستان ثم لا ينزلوش او درستان الشرطيين كذلك هذا نفس الامر في شمال إفرافيا كانت فرنسا هي التي تستسيطر على شمال إفرافيا الجزائر وتونس والمغرب كذلك في ظل فرنسا تم تنحيط الشريعة وتتجاهيها بالقوانين الفرنسية اللغين وخرجت فرنسا وتركت مع حلها احتلال اخفر بكثير من احتلال الظاهر اعترت الحكومة ان شاء الله قاطر الحكومة لمن يؤمنين للدرجة الأولى للإحتلال للسليش. ثم صنعهم في فرنسا رحمة الله ظل في قصر داخل باريس خمس سنوات ثم أخرج من هذا القصر مباشرة بالطائرة ونزلوا في جزائر وتم فاو الحكم في ظل مرسيل معكسلات دولية. فرنسا هم الذين أعطوه الحكم السلامي ونحصل الأمر حصل في الجزائر وحصل في تونس. مع حدث أن هذه الحكومات؟ الجمهورية وكان هذا نظام ملكي، النظام العالم المعروف في الجزيرة، في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية لم يعرف التشريع، التدوين، التقنين بغير ما أنزل الله إلا في عهد عبد العزيز، إلا في عهد عبد العزيز. لقول صاحب كتاب: "الوجيز في تاريخ القوانين العربي"، الوجيز. في تاريخ القوانين العربية دكتور محمود عبد المنجيز المورد في الصفحة 443. 443. 443 هو أرجع الدولة السعودية آخر جولة تكلم عنها هو الرجل هذا مخيم في الجزيرة 443 عقد قفلا تحت عنوان حركة التدمين والتشريع كما حركة التدمين والتشريع في المملكة العربية السعودية قال في هذه الصفحة بعد ان كانت تشريعات في المملكة قديما اسلامية بسيطة ما راكو تدير عبارة لا اترس طبعا انا كلمت اسلامية بسيطة طبعا انا كلمت شرطة يعني امر بداي انتم مسلمون ما سكين ستج ما عندكم تطور ما عندكم افقوكم جيد تحكموش قطع يد واشيش هادر الموت اسلامية بسيطة يقولوا بجل بعد ان كانت التشريعات قديما اسلامية بسيطة فغيروا هذا الوضع الله يبقى تغير هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية. يقصد دولة من؟ علي علي الدولة الثالثة. يقول بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثروات الطبيعية. النعمة اللي كان مبارك عليها. الثروات في الكفر والكفر يشكونه تعالى. بدل الالل شكره على شكره. شوف شو المقرنة بعد ظهر الثروات الطبيعية نجاتنا التشريع غير من عند الله. يقول تغير هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية وظهور الثروات الطبيعية. مما ادى الى الاصلاح والتغيير. وسألوا أندو نباه. إصلاح وتغيير. مما ادى إلى إصلاح والتغيير ودخول عاصر جديدة في حياة اهل البلد. ماذا يريد هذه العاصر الجديدة؟ <تصفيق> ااا آه... التفرا، الامتيازات، الدول، الشركات الأجنبية. ستهاي من على مرفق الجزيرة. ولا بد تماما كما فعل السوفيات العثماني مع الاوروبيين الامتيازات الأجنبية. تماما كما هي لقببت نفس الباب الذي ولج منه النصارى اليهود واللي ولجوا إليه في العصر. الحديث في أفضل دقاعات ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت ويصرح فقامت الشركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازات خاصة تماما نفس إيش الذي حدث فيه في بالخلافة الأثمانية وأصبحت لها امتيازات خاصة يقول الرئيس كلام أخير هذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة تبرت كلمات المتحدة فهذا لابد، نحن مطلون إخوانا، كل لابد من وضع قوانين. ولا نسمّ قوانين ذات أخضبو، لم نسمّ تشريعات، لم نسمّ أنظمة وأوامر ولوائح ومصالح مشرفة. لم نسمّها كذا، لا أخضبو، لم نسمّ قوانين. والباطل إذا تغير هل هذا بسبب الحف؟ الخمر اذا سمّت أبغى إلى أسميات، هل هذا بسبب؟ كل هذه الأسباب، كل كان لابد من واجبات الحياة الجديدة بسن تشريعات تلائم الحاجات المستجدة. فصدرت. وظلّ يعدد في شرعات المعينة visions <تصبرت> فصدرت تشريعات في وصول المحاكمات الأبيون الخارج هل هو من شكم الله ورسوله؟ ألا ه هذا جعل Boji لأ مفصلّا Haw نحين حتى نضحك تشريعات في وصول المحاكمات وتشريعات في القوانين التجارية والقوانين قوانين الجزائية حتى قوانين تجصيل النقوقات حتى قوانين نقوقات وتشريعات في العمل والعمال والضرائب غيرها وظلّ يعدد تشريعات في وصول المحاكمات تشريعات في القوانين التجارية، تشريعات في القوانين الجزائية، تشريعات في العقدين العمل والعمولات والضرائب وغيره. يقول هو عن قوانين تجارية، يقول ووضع قانون التجارة البرية والبحرية المعروف كمن نكتب باسم النظام التجاري. ده مش هني قانون، ده مش مية. نعم. باسم النظام. باسم النظام التجاري من أهم القوانين التجارية السعودية. من عام قوانين التجاريسية يقول وقد صدر هذا القدرون سنة الف سنة واحد و وهو استنبأ استنبأ اتعدي ان تصل وهو على غرار من على غرار مقارعة سبت راسي على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت اموروبية ما رأيكم فقط تصريح يقول هو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية؟ طبعاً الكلام في معرض إيش؟